صلاه القيام عذابكم الله, الله, الله, الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لله رب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 إذا ر ج ع ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده ثم تردون إ ل ى عالم الغيب والشهاده ة ف ي ر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 والله ل ع ي موسوعه حكيم النابلسي بكم م دائرة للعلوم و ا ي الاسلاميه و يتخذ ينفق ما ق ر ب ا ت عند ا ل ل ه وصلوات ا ل ر س و ل ألا إ ن ه ا ق ر ب ة لهم س ي د خ ل ه م ا ل ل ه في ر ح م ت ه إ ن ا ل ل ه غفور ر ح ي م ا ل ل ه أكبر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 ا ل م و س و ن من ا ل م ه النابلسي ج ر ي ن و ا أ ص ر والذين ا ه إ ا للعلوم ه الاسلاميه ه عنهم ه ن اسماء الله ف ا ل الفوز العظيم ومن ح و ل ك م الأعراب منافقون ومن أ ه ل ا ل م د ي ن ة م ر د و ا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إ ل ى عذاب عظيم و آ خ ر و ن اعترفوا بذنوبهم خ ل ط و ا عملا صالحا و آ خ ر س ي ام عسى الله أ ن يتوب عليهم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 واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا إ ر ص د ا و إ لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد إ ن ه م لكاذبون لا تقم فيه أ ب د ا لمسجد اسس على التقوى من أ و ل يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون أ ن يتطهروا والله يحب المطهرين أ ف م ن أ س د س بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أ س د س بنيانه على شفا جرف هار ف ن ه ا ر به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانه الذي بنوا ر ي ب مبينة موسوعه م النابلسي للعلوم ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه ا م ي ه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 إ ن الله ل ه م و ت السماوات و ا ل أ ر ض يحيي ويميت و م ا لكم من دون الله ولي ولا ن ص ي ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر الله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 به ومن ا ل ه ج ر ي والأنصار الذين ا ت بعد ساعة العسرة من ب ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم إ ن ه بهم رءوف رحيم وعلى ا ل ث ل ا ث ة الذين خلقوا حتى إ ذ ا ضاقت عليهم ا ل أ ر ض بما رحبت وضاقت عليهم ا ن ه م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 إلا ل كتب ه م به عمل ص ا ل ح إ ن ا ل ل ه لا ي ض ي ع أجر ا ل م ح س ن ن ي و ل ا ينفقون نفقة صغيرة نفقة و ل ا كبيرة و ل ا ي ق ط ع م ي ه اسماء الله م ا ل ل ه أ ح س ن ما كانوا يعملون كانوا وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل ف ر ق ة منهم ط ا ئ ف ة ل ي ت ف ق ه و ا في الدير ولينذروا قومهم, ولينذروا قومهم اذا رجعوا إ ل ي ه م لعلهم يحذرون يَا موسوعه النابلسي ي و ا يَنُونَكُمْ للعلوم و الاسلاميه ا ل ح موسوعه د لله رب ي ا النابلسي م ت ق م صراط ا للعلوم ي ن م ت ع ي الاسلاميه م و و ب عليهم ل ف م ن من ه م ي ق و ل أيكم ز ا و ت ه هذه إ ي م ا ن ا فأما ل ذ ي ن آ م ن و ا فزادتهم إيمانا ت وهم ي س ب ش ر و وأما ن ل ذ ي ن للعلوم الاسلاميه كافرون أولا يرون أنهم يفتنون ا م ر ت ن ثم و س و ن ولا ه م يذكرون ذ و إ ا ما أ ن ز ل سورة ن ظ ر ب ع ض ه م إ ل ى بعض هل ي ر صرفوا صرف ا ا ك م من أحد ل ل ه ق ل و ب ه م بأنهم قوم الاسلاميه أ شركه م عزيز ا ل م ي د ى شركه م د ع و ي م ن ي ن ر ؤ و ف ر ح ي م فإن تولوا فقل تولوا ح س ي ا ل ل ه ل ا إله إلا هو عليه هو ت و ك ل ت و ه و رب ا ل ع ر ش ا ل ك ر ي م فاذا ولو فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله أكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.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 ألف ا م تلك آ ي ا ت ا ل ك ت ا ب ا ل ح ك ي م أكان ل ل ن ا س ع ج ب ا أوحينا إلى رجل منهم أن إ ل ى رجل م ن أن ه م أنذر ا ل ن ا س وبشر ا ل ذ ي ن ا م ن و ا أن ل ه م قدم صدق ق عند ربهم ا ل ا ل ك ا ف ر و ن إن ه ذ الحسنى ر موسوعه النابلسي أ ر ع للعلوم ا د الاسلاميه ع ب د ه تذكرون اسماء ج م ع الله ا ل ح ق ا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 شركه ا ز ل لتعلموا ع د د السنين و ا ا ما ا ل خلق ل ح س ب ل ه ذلك إلا ب ا ل ح ق ي ف ص ل ا ل آ ي ا ت ل ق و م ي ع ل م و ن ا ل ل ه أكبر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 شركه الهدى شركه دعويه م غير ربحيه ذات م ه م و ن ا ج ت م ف ي ه ا سلام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 واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قال الذين لا يرجون لقاء ناس أ بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي أ ن ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع إ ل ا ما يوحى إ ل ي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 وجرين بهم بريح ط ي ب ة وفرحوا بها جاءتها جاءت ريح ع ا ص ف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن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 متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا ثم إ ل ي ن ا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون لا يأكل الناس والأبعام حتى اذا اخذت ا ل أ ر ض ز خ و ف ه ا وزينت وظن أ ه ل ه ا وظن اهلها انهم قادرون عليها أ ت ا ه ا امرنا ليلا أ و نهارا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 الصراط ا ل موسوعه النابلسي للعلوم م غ ي الاسلاميه ض ل للذين ي آمين ن أ ح ن و ا ا ح س ن و ر ق وجوههم قترون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 م و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر هم ف ي ه ا ل ا ل و ن و و ي م ن الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ن م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 إ ن ه م لا يؤمنون الله اكبر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 قل الله يهدي إ للحق ى ا قل افمن ل للحق أ يهدي إ ل ى الحق احق ان يتبع امن أم لا يهدي إ ل ا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون و م ا يتبع أ ك ث ر ه م إ ل ا ظ ن ا إن ا ل ظ ن ل ا يغني من ا ل ح ق شيئا إ ن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن عليم يفعلون أن ى ولكن تصديق الذي بين يديه و ت ص ي ل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أ م يقولوا ن ف ت ر ا ه قل ف أ ت و ا ب س و ر ة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله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 وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إ ل ي ك افانت تسمع الصوم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إ ل ي ك افانت تهدي العمي ولو كانو لا يبصرون الله, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد و إ ي ا ك ن س ت ع ي ن ا ه د ن ا ص ر المستقيم ط ا ص ر ا ط الذين أ ن ع م ت عليهم غ ي ر المغضوب عليهم ولطالين آ م ي ن إ ن الله لا ي ظ ل م ا ل ن ا س شيئا ولا كنا سنفعل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 ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أ م ة رسول ف إ ذ ا جاء رسولهم قضي بينهم ب ا ل ق ص وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا ن ف ع ه ا ل ن ا شاء ا ل ل ه ل ك ل أمة أ ج ل إذا جاء ج أ ل ه م ف ل الاسلاميه يستأخرون ساعة و ي ت ق ق د م و ن أرأيتم أ ت إن ك عذابه ب ا ا ت أو ن ا ر ا م ا ذ ا ي س ت ع ج ل م ن ه ا ل م ج ر م و ن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 لا يعلمون هو موسوعه ي يا ا ا ل ن ا س قد جاءتكم موعظة من ر ب ك م وشفاء ل م ا ف ي ا ل ص د و ر وهدى م ا ل ا س ل ا م ي ن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 إذ ت ف ي الله اكبر ي ع عن ب ك من م ث ق ا ل ذرة في ا ل أ ر ض و ل ا في ا ل س م ا ء و ل ا أصغر من ذلك و ل اكبر أ الله اكبر الله أ ك ب ر ح م و ا ل ع ه ا ل م ن ا ل ر ح م ا ل س ي م للعلوم الاسلاميه ا ت ي صراط ا ي أنعمت عليهم غير ل ع ل م ولا الضال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 إن ا ل ع ز ة ل ل ه ج م ي ا هو ا ل س م ي ع ا ل ع ل ي م أ ل ا إن ل ل ه من ا ل س م ا و و ا ت م ف ي الأرض و م ا يتبع الله ذ ي يدعون ن من دون ا ل ش ر ك ا ء إن إ يتبعون ل ح ظ ن وإنهم يخرجون إلا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 ت ق و ل و ن ع ل ل ل ى ا ه م النابلسي ا ت ع ل م و قل إن ل ل ه ا ل ك ذ ب لا ل ي ف ح و ن م ت ا ع في ا ل د ن ي ا ثم إ ل ي ن ا م ر ج ع ه م ثم ن ذ ي ق ه م اسماء ل الله ا ل ح س ن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 و موسوعه ا ت ن ا ب ا س ت ي للعلوم الاسلاميه ن ا ل س م ا ق الله و الحسنى أ س ح ر ه ذ ا و ل ا يفلح ه س ا ح ر و ك ه دعويه غ ي ل ربحيه ذات مضمون ل ك م اجتماعي ب ل ك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 بالله فعليه شركه الهدى شركه دعويه ت و ك غير ربحيه ذات ن ة ل ل ق و مضمون ا ل ي ن ج ن اجتماعي ب ر ح ك ن ل ل ق و م ا ا ك ن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 ا ن ص ر ا ط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن وجاوزنا بدني إ س ر ا ئ ي ل البحر ف أ ت ب ع ه م فرعون وجنوده بغيا وعدوا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 ح ف ض ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي صراط صراط غير المستقيم الذين ا عليهم ل أنعمت م ولولا ي م كانت ق ر ي ة آ م ن ت فنفعها ايمانها إ ل ا قوم ي و ن إلا ق و موسوعه ي ن لما م آ ن ا كشفنا ن م ع ذ ا ب ا ل س ي ا للعلوم ح ي ا ا ة د ن ي ا و م ت ن ا ه م ل شاء ربك آ ن من في الاسلاميه أ ر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 واتبع م ا ي و ح ى إ ل ي ك ه دعويه غير ربحيه ذ ا ل مضمون ا ل ت م ا ع ي أفلح موسوعه ن ت ذ النابلسي للعلوم ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا والآخرة م ي ر وأبقى إن ه ا ل ف م ا ل ص ح ء الله أ و ى صحف إ ب ر ا ي م ل ح س ن ى ربنا Oh no!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 صراط ا ل موسوعه س ت النابلسي ي ه للعلوم ي ي ن قل هو ا ل ل ه أحد ا ل ل ه ا م د لم ي ل ولم يولد ولم ل د يكن ه كفوا أحد إ ن ا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونقلع ونترك من يكترك اللهم إ ي ا ك نعبد ولك نصلي ونسجد و إ ل ي ك ن س ع ى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن ع ذ ا ب ك ا ل ج د ى ا ر ك ه م ه د ن ا ف ي من ه د ي ت وعافنا ف ي من ع ا ف ي ت وتولنا في م ن ت و ل ل ي ت وبارك ن ا ف ي م ا أ ع ط ي ت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 لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول إ ل ه ن ا مولانا خالقنا رازقنا نحن الضعفاء ا ل ب ق ر ا ء إ ل ي ك نحن المقرون المعترفون بذنوبنا ن س أ ل ك م س أ ل ة المساكين ونبتهل إ ل ي ك ب ت ه ا ل المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضريب دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أ ن ف ه و ق ا ض ت لك عيناه إ ل ه ن ا مولانا خالقنا عز ج ا ر ك ه الهدى شركه د ع و ل ه غير ك يا م ج ي ب ا ل د ع و ا ت ي مضمون ا ل ح ا ج ا ت يا م غ ي ث ا ل ل ف ا ت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 برحمتك وفضلك وجودك يا أ ر ح م الراحمين اللهم كما جمعتنا في حرمك المبارك وبجوار بيتك العفيق اللهم فاجمعنا في, في جنات النعيم إ خ و ا ن ا على سر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومع آ ب ا ئ ن ا و أ م ه ا ت ن ا و أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا و إ خ و ا ن ن ا ب ر ح ب ت ك يا أ ر ح م الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إ ل ا غفرته ولا مريضا إ ل ا شفيته ولا مبتلا إ ل ا عافيته و ل اللهم ض ا إ ا د ا ولا حائرا إلا دللتا ولا ي ت اغفر من أمواتنا رحمتا اللهم إلا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ا ل أ ح ي ا ء منهم و ا ل أ م و ا ت اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك ب ا ل و ح د ا ن ي ة ولنبيك بالرساله ة وما ا ل ل ه موسوعه اغفر لهم ا ر ح م ه ا ف م و النابلسي ع ف و ه م و م و د للعلوم و ا من الاسلاميه ن ا ل ه م ي ذا الجلال ا ل و إ ك ر يا حي يا قيوم فرج هم المهمومين من المسلمين ونكفي اللهم م ر و وقض ب ي ن ا د ي ن عن المدينين أنجي انجز من المؤمنين في كل مكان اللهم كل أ المستضعفين من المؤمنين في بورما وفي فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يا أ ر ح م الراحمين اللهم يا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 ا ص ل ح شباب المسلمين في كل مكان اللهم احفظهم من الفتن و ا ل ت ط ر ف اللهم ردهم إ ل ي ك ردا جميلا عاجلا غير آ ج ل برحمتك وفضلك وجودك يا أ ر ح م الراحمين اللهم اللهم اجعلهم ق ر ة عين لامتهم برحمتك وفضلك يا أ ر ح م الراحمين اللهم أ ص ل ح شبابنا ونسائنا برحمتك وفضلك يا أ ر ح م الراحمين اللهم صل وسلم وبارك و أ ن ع م على عبدك ورسولك محمد وعلى آ ل ه وصحابه أ والتابعين ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أ ر ح م الراحمين الله الله ALLO- ا ل س ل ا م ع ل ي ك م ورحمة ا ل ل ه ا ل س ل ا م ي ه